「やさしいこと言ってくれてる」

ファンで كل اذى انجو فيها لا تكن كذا واحتصر

w a n e a e h n e s w h a e t n o a

Wow.

See、so, y、yeah, yeah, yeah.

i、uh、h -huh.

and <laughs> then

ا ل س و ع ه و م ن ا ب ل م ث للعلوم إ ا ل ح ا س ل ا م ي ب

م ع ه النابلسي ا ل ع و م ا ل ل ا م ي ه

و ق ف ن ي هذا ا ل م ش ع ر والدابعين و ق ف ن ي هذا ا ل م ش ع ر

しゅしゅしゅ

نبينا لمحمد نبينا لمحمد لمحمد نبينا

ن ب ي ن ا ل م ح م د ح ب ي ب ن ا ب ش ر ا ن ا س ل ا ه

صوت ا ل ه ا ن ي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زياره لحبيبنا

بني رعضها قد خلق المجتبى و ب ل حبيب المصطفى ص ا ب ا و ط ا ب ا

شركه ا ل ه م د ا ل م ع ا ا ن ي و ل و خ د ي ا ت ا ل ت ا ل ن ب ي ا ل ه

سيد <تصفيق> العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي ا ل ى سيد العربي لكم مددت

يا سامي ب ا ل <سؤال> ح ج ر ا ت ف ي ح ا ئ يا ي سندي يا عربيت الندم

فلهذا ابد يا ساكين الحجرات فيحائي يا سندي يا على بيت النبي

「わらふれていない」<音楽>

ي ا ي طيبه بكم عيشي إ ل ى الاعبد ب يا أ ه ل

あ

يا طيب بكم عيشي الى الاماميه ف انتم و حياتي

حياتي إذا حضارة انتم حياتي إ ذ ا شاهدتكم ح ض ا ر ة و إ ن حجبتم فغيب الروح م ن

「あさってのあさってのあさってのあのあさってのあさっあさっのあさって

موسوعه النابلسي ت ب للعلوم ن الاسلاميه

افرجيكم <تصفيق> وليس لي بعدهم حرص على اهل ا د ن ي ا

وليس لي بعده حرص على أ ح ا د ي ث

موسوعه النابلسي ل ل ق ل و ب ب م الاسلاميه ب ا

ساعه الشجر ن ت ق الحجر شق القمر ب إ ش ا ر ت ه جبريل أ ت ى ل ي ل ة الاسراف والهدى ولمجرد به صوت الله على طه يا سلام الله

「ほ」「すいません」